ذو مِرَّةٍ تَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَادِرَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُقْشَسِدْرَةَ مَا يُقْشَى مَا زَغَلْ بَصَرُ وَمَا طَغَى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 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان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 إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والعنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى